فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة في يوم إذو وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذو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 فأما من أُتِيَ كِتَابَهُ بِأَمِينِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ هَاؤُمُ قَرَأُ كِتَابَهُ إِنِّي ظَنَنَّتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئة كلوا وشربوا هنيئة بما أسلفتم بما اسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فيقول يا ليتني لم أت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغني عنني ماليا ما أغني عنني ماليا هلك عن سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلوك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 نزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا اخذنا منه باليمين لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين